وكذلك يجتبك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتم. بسمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم